الناج الرحمن الرحيم أني <تصفيق> kika a ya sou la kita konn lazi si Oh, for fa we know er Və <laughs> və ومن قوه سواك تجاوز فيا زعت عينيها الله قال ااياس لقوم يستفكون الله اكل الامر بقضاء bào muta